إلى الحديث عن بعض القوانين أو السنن التي سنها الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق باليوم الآخر وكنت قد بينت لكم من قبل أن الإيمان باليوم الآخر يأتي في الأهمية بالدرجة الثانية بعد الإيمان بالله في أكثر آيات القرآن الكريم ذكر الله عز وجل الإيمان بالله ثم ذكر الإيمان باليوم الآخر لذلك لازلنا في الحديث عن بعض القوانين المتعلقة باليوم الآخر تحدثنا في الدرس الماضي عن أن أدنى الجزاء على الحسنة عشر أمثالها وأعلى الجزاء على السيئة مثلها وهذا تفضل إلهي عظيم كأن الله سبحانه وتعالى يحب أن نربح عليه الحسنة بعشرة أمثالها كحد أدنى والسيئة كحد أقصى يجاز الإنسان بمثلها هذا إن لم يكن هناك تفضل بالعفو عنها بعد التوبة الآن هناك من الجزاء ما هو معجل وهناك من الجزاء ما هو مؤجل وهذا موضوع دقيق جدا لأن الله عز وجل أو لأن بعض الناس قد يتساءلون مال فلان يزداد قوة وغنا مع أنه غارق في المعاصي، ومال فلان يعاني الأمرين مع أنه مستقيم على أمر الله. الحقيقة الجزاء الرباني الذي هو أحد قوانين الحياة. الجزاء الرباني. منهما هو معجل ومنهما هو مؤجل فلو تتبعنا آيات القرآن الكريم لوجدنا أن الجزاء على الحسنة منهما هو معجل وأن الجزاء على السيئة منهما هو معجل أيضا ومنهما ما هو مؤجل فالجزاء بالثواب والجزاء بالعقاب قد يعجل تحقيقه أو تحقيق قسم منه فيتم في الدنيا وقد يؤجل تحقيقه أو تحقيق قسم منه إلى الدار الآخرة ونصوص القرآن الكريم وأحاديث النبي الكريم تؤكد هذه الحقيقة فمن الجزاء المعجل في الدنيا أنواع كثيرة من الرغائب المادية والمعنوية التي يحبوها الله للمحسنين من هذا الجزاء المعجل النصر في الدنيا والتأييد والعز والسؤدد وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب إنا فتحنا لك فتحا مبينا لا شك أن الإنسان المؤمن حينما ينتصر في الدنيا على أعدائه يحس بسعادة لا توصف وربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا فقال وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب فمن الجزاء المعجل في الدنيا على الأعمال الصالحة أن الله عز وجل يرفع شأن الإنسان في الدنيا فيعزه وإذا أعزك الله عز وجل فلا أحد في الأرض يستطيع أن يذلك سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت من كان يريد العزة فلله العزة جميعا اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت. فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت وقل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إذا ربطت نفسك بالحق فأنت مع الحق وأنت مع الحق العزيز وإذا نصرك الله عز وجل ينصرك نصرا عزيزا يعني لا منة, لا منة لأحد فيه عليك فمن الجزاء المعجل في الدنيا النصر والتأييد والعز والسؤد إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن ينصركم الله فلا غالب لكم سيدنا يوسف أعزه الله في الدنيا فصار عزيز مصر رأته جارية تعرفه عبدا في موكبه الملكي قالت سبحان من جعل العبيد ملوكا بطاعته سيدنا عمر قال كنت عمير فأصبحت عمر فأصبحت أمير المؤمنين سيدنا عمر بن عبد العزيز قال تاقة نفسي للإمارة فلما بلغتها تاقة نفسي للخلافة فلما بلغتها تاقت نفسي إلى الجنة يعني ليس مستبعدا إذا أخلص لله عز وجل واعتمدت عليه واستقمت على أمره وبذلت من أجله وفعلت كل ما تملك من أجل رضا أن يرفع الله شأنك في الدنيا قبل الآخرة وأن ينصرك على أعدائك وأن يؤيدك بنصره وأن يجعل القلوب تميل إليك ما أقبل عبد على الله عز وجل إلا جعل قلوب المؤمنين تهفو إليه بالمحبة وهذا مصباق قول الله عز وجل مخاطبا سيدنا موسى وألقيت عليك محبة منه. إذا ألقى الله عليك محبة منه أحبك الخلق كلهم فإذا ألقى الله على إنسان البغضاء أبهضه أخرب الناس إليك لذلك الكلمة الشهيرة إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك سيدنا داود قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودة هذه المودة التي تنشأ بين العبد وبين ربه لا يعرف طعمها إلا من ذاقها إلو أنه نشأت لك مودة مع بعض الخلق ممن لهم شأن وقيمة ما وسعك بيتك ما وسعتك مدينتك لا تستأ تذكر ذلك للناس جميعا وتبرز لهم الصور سهلت معه دعاني إلى طعام العشاء عنده فكيف إذا كانت لك مع الله مودة مع خالق الكون لذلك من الجزاء المعجل في الدنيا النصر والتأييد والعز والسؤدد من الجزاء المعجل في الدنيا الشعور بالسعادة والطمأنينة إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه ولكنه يعطي السكينة بقدر لأطفيائه المؤمنين تكون معه وتشقى معاذ الله عز وجل تستقيم على أمره وتقلق تصيعه وتحزن القرآن الكريم من قرأه انتفى من قلبه الحزن قال عليه الصلاة والسلام لا يحزن قارئ القرآن لماذا الحزن؟ أتخشى الفقر؟ وأنت عبد الغني أتخشى أن تخذل وأنت عبد القوي أتخشى أن تشقى وأنت عبد من بيده ملكوت كل شيء إذا أول جزاء معجل النصر والتأييد والعز والسؤدد والجزاء الآخر في الدنيا السعادة والطمأنينة لذلك في قلب المؤمن من السعادة ما لو وزعت على أهل بلد لكفتهم فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ألا تقولوا أنتم ألا تقولون أنتم في صلواتكم على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم صل على أسعدنا محمد إنه أسعد الخلق قاطبة فإذا كنت على دربه إذا اقتفيت أسره لا بد من أن تسعد معه ومن هذا الجزاء المعجل اللذة التي يشعر بها المؤمن حينما يعرف شيئا جديدا عن الله عز وجل لذة المعرفة لا يعرفها إلا العارفون قد تقول وأنت صادق لو ملكت الأرض كلها لا يعدل هذا عندي فهم آية من كتاب الله كلما ارتقيت في العلم درجة شعرت بشعادة لا توصف فمن الجزاء المعجل نعمة العلم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون حتى إن بعض العلماء قالوا إن الله عز وجل يخص الأنبياء بالمعجزات ويخص الأولياء بالكرامات ومن أبرز الكرامات العلم والحكمة كرامة العلم والحكمة لا تحتاج إلى خرق العادات إنها وفق العادات وفق السنن ومن هذا الجزاء المعجل في الدنيا البركة في الوقت والمال من أخر الصلاة عن وقتها أذهب الله البركة من عمره سبحان الله المؤمن الله سبحانه وتعالى يبارك في وقته سمعت عن بعض العلماء العارفين بالله بعد وفاتهم أحصيت كتبهم المؤلفة مجموع كتبهم مئتان وثلاثون كتاباً جمعت صفحاتها وقسمت على أيام حياتهم منذ ملادتهم فكان نصيب كل يوم تسعين صفحة يعني هذا العالم العارف بالله الذي عاش حياة مديدة ترك مئتين وثلاثين مؤلفاً قُسمت صفحات مؤلفاته على أيام حياته منذ أن ولد فكان نصيب كل يوم تسعين صفحة من منا بإمكانه اليوم أن يقرأ تسعين صفحة ذلك ألفها كتبها ألفها تأليفاً كاملاً كتب بعلوم محددة أبواب فصول حقائق دراسات لذلك البركة في الوقت لا يعرفها إلا من أدركها وكذلك البركة في المال المال الذي يتفضل الله به عليك يبارك لك فيه تسكن تتزوج، تأكل، تشرب ترتدي سيابا جديدة تزوج أولادك جميعاً بمال قد يبدو قليلا، وقد يأتي إنسان حصل المال من الحرام تأتيه مئات الملايين وتذهب من حيث جاءت من دون أن يستفيد منها فالبركة في الوقت والمال والبركة في الزوجة والولد، يعني يتزوج، فيبارك الله له في زوجته. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعى إلى عقد قران كان من دعائه الشريف بارك الله لكما وعليكما. فالدعاء بالبركة يعني هذه الزوجة التي اقترنت بها يبارك لك فيها، تفعد بها. قال لبعضهم يعني البيت قطعة من الجحيم كل يوم في مشكلة لأن البيت إذا بني على طاعة الله عز وجل تولى الله التوفيق بين الزوجين وإذا بني على معصية الله عز وجل تولى الشيطان التفريق بينهما مشكلات خصومات مشاحنات تحديات شتائم كلام قاسي نفور بغضاء تنتهي بالطلاق وتجريد الأولاد فهذا المحسن يبارك له في ماله وفي وقته وفي زوجته وفي أولاده بين أن يكون لك ولد بار يرعاك إذا كدرت وبين أن يكون لك ولد عاف يقصو عليك وأنت في أوج قوتك فكيف إذا ضعفت سنك فالولد قد يكون بلاء من الله عز وجل ومن علامات قيام الساعة أن يكون المطر قيضا والولد غيظا ويفيضا لآم فيضا ويغيضا لآم غيضا قال يا فلانة إن في خلق سوءا خطب إنسان امرأة صالحة أراد أن لا يغشها قال إن في خلق سوءا فقالت إن أسوأ خلق منك من حاجك لسوء الخلق هذا الذي يحيجك لسوء الخلق أسوأ خلق منك بين أن تسعد بزوجة وبأولاد وبمال وبوقت وبين أن يذهب الوقت فلا بركت فيه لأحيانا كلكم يعلم ذلك حينما تبذل وقتا من وقتك الثمين في حضور مجالس العلم يبارك لك في وقتك كيف الله سبحانه وتعالى يعني بثانية بترتكب حادث يقتضي سبعين ثمانين ساعة تطريح سيارة من مكان إلى مكان تبحث عن القطع وعن حاجات هم مفؤودة ولئتها وما لئتها وبين أول وش معجون وثاني وش وثالث وش وبخ روح وتعب سبعين ثمانين ساعة هدول تستهلكون بلا جدوى لأنك ضمنت على ربك بمجلس علم واحد أحيانا يمرض الطفل الصغير فيقتضي سهرا طويلا ساعات طويلة انتظار عند الأطباء ساعات البحث عن الحاجات لذلك الإنسان حينما يقتطع جزءا من وقته الثمين لحضور مجالس العلم يبارك الله له في وقته فلا يذهب وقته سدى ولا يستهلك وقته استهلاكا رخيصا إذا استهلك الوقت استهلاكا رخيصا أولا ضاع الوقت وثانيا توترت الأعصاب وارتفع الضغط هذا كله من ذهاب بركة الوقت كيف أنك تزكي عن مالك بدفع مبلغ من المال قال بعض العلماء زكاة الوقت أن تقتطع منه وقتا لطاعة الله لعبادة الله لمعرفة الله للأمر بالمعروف للنهي عن المنكر ومنها التوفيق يعني كم من مشروع ضخم باء بالفشل بعد ثلاث سنوات خسرت 800 يا ضيعة الوقت يا ضيعة المال فالتوفيق إنسان أيام يريد مشروع صغير ينمو وينمو وينمو وهذا من علامات التوفيق والآية الكريمة وما توفيقي إلا بالله بمعنى أن إنسانا ما على وجه الأرض لا يستطيع أي يحقق هدفا ما إلا بتوفيق الله لذلك في الحديث الشريف ومن عرف هذا الحديث الشريف غير مجرى حياته كلها من ابتغى أمراً بمعصية كان أبعد مما رجى وأقرب مما اتقى من ابتغى أمراً بمعصيته كان هذا الامر ابعد مما رجى واقرب مما اتقى طبعا الى غير ذلك هذا بعض الجزاء المعجل في الدنيا طبعا النتيجة او ان الدليل القرآني على هذه الاقوال وهذه المعاني ان الله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحينه حياة طيبة كلام خالق الكون هذا كلام قطعي السبوت قطعي الدلالة قطعي التحقيق فأما من أعطى واتقى وفضق بالحسنة فسنيسره للوسرة التيسير شيء يخلقه الله عز وجل ليس حظا ولا صدفة إنما هو من خلق الله عز وجل وأما جزاء العقاب المعجل في الدنيا من هذا الجزاء مثلا صنوف العذاب والخزي يعني عضو صغير صغير صغير في جسمك لو تعطل لقلب الحياة جحيما أحيانا يعني آلام مستمرة آلام مزمنة في الرأس أحيانا أحيانا عسر هضم مزمن دائما في ألم أحيانا شعور بالضيق هذه أعراض جسمانية في أعراض نسانية وتاوة سوداوية يعني الله عز وجل يقلب حياته جحيما صنوف العذاب المادي والمعنوي قلق هم خوف يأس شعور بالقلوب، هذا قد يتصاعد ينتهي بالانتحار يعني الله سبحانه وتعالى بالقوانين دائما آخر مادة ومن يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بكذا وكذا وكذا هذا عند علماء القانون اسم المؤيد القانون لولا المادة الأخيرة لا أحد يطبق القانون ربنا عز وجل جعل المصائب والأمراض الوبيرة والأمراض المستعصية والفقر المدقع والذل الشديد والخزي والعار والهموم والأحذان والخوف والقلق هذه كلها جعلها الله مؤيدات لشرعه الحنيف إما أن تستقيم على أمر الله فتسلم وإما فتحمل جاء عربي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله عظي ولا تطل قال قل آمنت بالله ثم استقم قال أريد أخف من ذلك قال إذن فاستعد للبناء. فمن الجذاء المعجل في الدنيا صنوف العذاب المادي والمعنوي والعيش الضنك، حياة كلها شحناء كلها بغضاء حياة قاسية خشنة مليئة بالأحزان بالغموم يجد الله بها المسيئين أيضا الإخطاق هذا المشروع خسر وهذا العمل لم ينجح وهذه السفرة عاد منها بخفيحنين وهذه الصفقة خسرت وهذا الصديق تنكر له وهذا الزواج لم ينجح وانتهى إلى الطلاق، وهذا المحل بعد أن اشتراه عليه مشكلة كبيرة لا تحل وهذا البيت في أساساته غلل لا بد من تفريغه فورا فالفشل والخزلان شيء لا يعرفه إلا من ذاقه صعب جدا ومنها الشعور بالقلق والشقاء ومنها الألم وضيق الصدر، ومنها بلبلة الفكر واضطراب النفس ومنها محق البركة والخير في الوقت والمال والزوج والولد ومنها المصائب والبلايا الكثيرة أعافنا الله منها ومنها مزنة التوفيق في الأمور ومنها الإذلال والإهانة رجل استغل يعني علمه استغلال لا أخلاقي يعني كان لا يبذل هذا العلم إلا بأجر باهظ جدا والناس بحاجة إليه أصابه مرض عضال كان يسكن في أرقابنا زوجته أمرت أن يكون في القبو وحده ووكلت خادمة ترعى شؤونه وامتنعت عن اللقاء به فكان يذكرها كل يوم مرات كثيرة وتهمله ثم أمرت أن ينتقل إلى مكان بعيد عن البيت وبقي ثماني سنوات يعاني طبعا كان مشلولا من الإهمال والقذارة وضيق النفس والإذلال ما لا يحتمله بشر إن بطش ربك لشديد إذا ربنا عز وجل أدى بالإنسان أحيانا زوجته تقسو عليه إبده أقرب الناس إليه وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له فلا مرد له بد من أن يذوق السوء لا يعتبك من الله إلا الله، لا ملجأ منه إلا إليه. هذا كله جزاء معجل في الدنيا قبل الآخرة. حتى أن الله عز وجل يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة في الدنيا وجنّة في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنت الآن إلى الأدلة القرآنية على أن, على أن من الجزاء ما هو معجل في الدنيا قبل الآخرة وهي قوله تعالى استمعوا جيدا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة في الدنيا الله كريم في الدنيا وفي الآخرة للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض والله كنت مرة في مزرعة يعني أحد الأصدقاء أطلعني على حبة قمح أنبتت خمسا وثلاثين ثبلة أخذنا سبلة وفرطناها فإذا فيها ما يعادل خمسين قمحة ضربنا الخمسين الخمسة وثلاثين طلع ألف سبعمية وخمسين أمحة من أنحى واحدة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذت فأخذناهم بما كانوا يكسبون ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الجوع من الفسق والفجور والانحلال والتفلت وفشو الزنا والاختلاط إذا رخصت لحوم البشر ارتفعت أسعار اللحوم, اللحوم التي نأكلها على في علاقة عكسية بين لحوم البشر ولحوم الضأن فكلما غلط المميلات مملات عندئذ تصعب الحياة كلي كما أريد أكن لك كما تريد كلي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك إذا سلمت لي فيما أريد كفيتك كما تريد وإن لم تسلني فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد وحملناه على ذات الواحن ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر هذا حفظ ربنا عز وجل في كل الأزمات والشدائد وفي المصائب الجماعية والأعاصير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 قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسلفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا غير بيت من المسلمين المؤمن ينجو آيات أخرى تؤكد هذه الحقيقة لقد ربي الله على المؤمنين الذين بايعونك تحت الشجرة، فعلم الله ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، ومغانية كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما، ومغانية كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. العقاب للمسيئين فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون عذاب الخزي والعار شيء لا يحتمل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة بنكة ونحسره يوم القيامة أعمى لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق إذن الجزاء على الحسنات أو السيئات قد يكون معجلا وقد يكون مؤجلا ذكرنا بعض أنواع الجزاء المعجل على الحسنات وعلى السيئات الآن في عنا موضوع فرعي له علاقة وشيجة بهذا الموضوع نعم الجزاء والابتلاء والاستدراج النعم على ثلاث أنواع نعم جزاء ونعم ابتلاء ونعم استدراج فليست كل نعمة ينعم بها الإنسان نعمة جزاء على حسنات قد تكون هذه النعمة نعمة ابتلاء وقد تكون هذه النعمة نعمة استدراج فيجب أن تعلم علم اليقين أن هذه النعم التي أنت فيها هل هي نعم جزاء أم نعم ابتلاء أم نعم استدراج فنعم الجزاء مثلا تكون ثوابا من الله تعالى للإنسان على ما قدم من حسنات وهذا النوع تأييد رباني وتشجيع من شأنه أن يدفع الإنسان لمضاعفة العمل الصالح والتزام سلوك الصراط المستقيم في أمره كله أحيانا الإنسان في الظروف الصعبة القاسية يوفق في عمله توفيقا لا يصدق لأنه كان مستقيما وقد بذل وضحى وآثر آثر رضوان الله عز وجل تأتيه الدنيا وهي راغمة هذه الدنيا التي جاءته وهي راغمة إنما هي جزاء من الله عز وجل على إحسانه في الدنيا هذه النعم نعم الجزاء. وغالبا تكون النعمة من جنس العمل الصالح فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه من غض عينه عن محارم الله متعه الله بها من كف أذنه عن سماع الملهيات متعه الله بها من كف يده عن الحرام متعه الله بها، من أنفق من ماله تغاء مرضات الله ضاعف الله له ماله أضعافا كثيرة. يعني قضية الإنفاق شيء ثابت، وما أنفقتم من شيء فالله يخلفه قط... شيء قطعي وما ينفق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحم فمن النعم ما هي نعم جزاء ومن النعم ما هي نعم ابتلاء فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرماً كلا ليس هذا إكراماً هذا ابتلاء الفقير الغني يبتلى بالمال ماذا يفعل؟ أينفقه في طاعة الله سيدنا أبو ذر رضي الله عنه يعني سمع من بعض أصحاب رسول الله أن ماله قد يؤخره عن اللحاق بأصحابه يعني يا أبا ذر ربما دخلت الجنة حبوا زحفا يعني فقال رضي الله عنه والله لا لأدخلنها خببا هرولة يعني وماذا أفعل والله ما منعت مالي مسكينا ولا فقيرا وماذا أفعل إذا أنفقت مئة في الصباح فأعطاني الله ألفا في المساء ماذا أفعل لذلك أحيانا كلما بذلت من المال ضاعف الله لك أموالك أبعاثا مضاعفة هذه نعنة الجزاء أو قد يأتي المال ابتلاءا ليمتحن معدن الإنسان؟ هل يتغير بالمال؟ هل يتهو على الخلق؟ هل يستعلي عليهم؟ هل ينسى أيام الضيق والشدة؟ هل يحمله ماله على معصية الله؟ هل يحمله ماله على الفجور؟ هل يحمله ماله على أن يترك صلاة أو صياما هل يحمله شغاله بماله؟ عن أن يبتعد عن مجالس الذكر هذا المال الآن ابتلاء وليس جزاء لكن مال الابتلاء إذا أنفق في طاعة الله انقلب إلى جزاء لا يكون مال الابتلاء نعمة إلا إذا أنفق في طاعة الله أما النوع الثالث ونعوذ بالله من هذا النوع نعم الاستدراج شرك 800 مليون كلها جمعت من القمار خمسة ثلاث قمار في عنده قبل وفاته التقى ببعض يعني أهل الله ماذا أفعل ماذا تفعل الآن بعد فوات الأوان كل هذا المال حرام قال له أحدهم لو أنفقته كله يعني لا ندري ما النتيجة البطولة عند هذه الساعة فدرهم يخوض ويلعب حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون هذا المال الثالث نعم الاستدراج أيحسب أن ماله أخلده يقولوا أهلكت مالا لبدا 750 ألف كلفنا العشاء أسماء العرض الفندق الفلاني 750 ألف عشاء للضيوف بالفندق الفندق الفلاني 750 ألف منزوج 15 شابا منزوجهم مع أتاس بيتهم يقولوا أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد وهي النعم التي يليها الله للكافرين والعصاة المغلين في عنادهم لربهم ومخالفتهم له استدراجا لهم بتهيئة الظروف التامة لحرية إرادتهم في الدنيا حتى إذا أنزل الله بهم عقابه الشديد الذي يستحقونه لم يكن لهم عذر عند ربهم فلما, فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتا هذا كان من أغنى أغنياء اليهود كان عنده مستودعات لسبائح الذهب، مستودعات كان ينتقل من عاصمة إلى أخرى دخل إلى بعض المستودعات أغلق الباب عليه خطأا وجعل يصيح ويستريح إلى أن مات جوعا بين سبائك الذهب جرح إصبعه وكتب على الحائط قبل أن يموت أغنى إنسان يموت جوعا هؤلاء الذين نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بكتا فصار النعم نعم جزاء ونعم ابتلاء ونعم استدراج الآن مصائب الجزاء والابتلاء والتربية أولا في عنا مصائب الجزاء وهي المصائب التي تكون عقابا من الله عز وجل للإنسان على ما اكتسب من سيئات وفي هذا النوع عناية من الله بعبده ليتذكر فيتعظ ويتوب إلى الله تعالى يعني ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خد شعود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر هذه العقوبات دليل محبة رب الأرض والسماوات إذا أحب الله عبده عجل له بالعقوبة. إذا واحد عنده تزك أولاد ولد ذكي مجتهد ولد ذكي مقصر ولد أبله مين بعاقين؟ الذكي قبل الذكي مجتهد ماشي والأبله ما في منه أمل. بصب كل عقابه على الذكي المقصر فهذا الذي ذكره الله مراراً فلم يتذكر فتحنا عليهم أبواب كل شيء وهذا المؤمن المستقيم الشاكر هذا موفق حقق الهدف من وجوده على من ينصب العقاب على هذا الذي عنده إمكانيات كبيرة وهو مفرط بها ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك إذن هذه المصائب عناية ربانية بالإنسان يقول الله تعالى وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ شوف المصيبة نكرة ما أصابكم من مصيبة أية مصيبة صغيرة كانت أم كبيرة مادية كانت أو معنوية خطيرة أم حقيرة وما أصاركم من باستغراق كل المصائب فبما كسبت أيديكم أبدا ويعفو عن كثير هذه مصائب الجزاء مصائب الابتلاء هي المصائب التي يتعرض فيها أهل الطاعة ليبتلي الله بها صبرهم، فيرفع درجاتهم ويزيد من حسناتهم. يعني سيارة ماشية حمولتها خمسة عشرين طن فرضا، نحمل خمسة طن، على كل طن مئة ألف ليرة إجراء. هو أدى الخمسة طن، نحن من أدى الخمسة طن نحمله نحمله خم ثانية. حتى يضاعف أجره يتحمل لأنه فهناك مؤمنون يعرفون الله جيدا وهم أهل للتحمل لذلك تساخ لهم بعض المصائب في الدعوة فيضاعف الله لهم أجرهم هذه مصائب رفع الدرجات لا علاقة لها بالجزاء بس يا أيها الإخوة الأكارم الذي أتمناه عليكم وهذا من أدب المسلم إذا ألمت بنا مصيبة يجب أن نتهم أنفتنا ما الذنب الذي اخترفته؟ أما إذا ألمت بغيرنا مصيبة يجب أن نحسن الظن به ونقول هذه مصيبة رفع درجات أما من اللؤم ومن الفجاجة أن تتهم الآخرين إذا أصابتهم مصيبة بأنها مصيبة جزاء وأن تحتن الظن بنفسك إذا أصابتك مصيبة تقول هذه ابتلاء هي رفع درجات لا بالعكسة إذا ألمت المصيبة بأخيك ظن به خيرا وقل هذه مصيبة ابتلاء ولعل أخي له عند الله درج عالية جدا أراد الله أن يرفعها له أما إذا ألمت بك مصيبة لا سمح الله وبنا قل هذا لعلي, لعلي مقصر اتهم نفسك دائما ونزه أخاك دائما هذا هو الأدب أما أكثر الناس يبرئ نفسه ويتهم أخو هذا من سوء الأدب من أساء الظن بأخيه فكأنما أساء الظن بربه مصيبة الجزاء وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير واضح الآية مصيبة الابتلاء ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله يعني أنت عملت حج بأيام الشديد. الشديدة هذه ابتلاء هي رفع درجات ما تحملت الحر لكن الله عز وجل كتب لك بهذا أجرا كبيرا كان أيام الصيام بأشهر الصيف الطويلة تحملت منذ الظهر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 ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين يعني لو فرضنا واحد كلفك بعمل على قدر المشقة أعطاك الجزاء لاك ما تعبت أعطاك ألف لاك تعبت أعطاك ألفين تعبت جدا عطاء خمسة آلاف، فكل ما كان في مشقة رفع السعر، فربنا عز وجل يعني يحب أن يكرمنا عن طريق أن يسوق بعض بعض المصائب للمؤمنين الصادقين يتحملوا في سبيل الله فيرفع الله شأنهم أي إذا أحب الله عبده بثلاث، النوع الثالث مصائب التربية هي ثم تاب عليهم ليتوبوا إن ربنا عز وجل للإنسان الغافل المعرض المقصر يرسل له مسكلة خطيرة يضيق عليه إلى أن يضج بالشكوى إلى الله عز وجل يتوب من ذنبه يعني ممكن واحد يفلس تاجر يفلس ما, ما بيصلي بعد ما فلسه يصلي ممكن مفل معه مفل كثير واحد سرق محله قال لي والله بالمحل في ثلاث ملايين لي رباعة أي وكاحة ديت خمتين ألف فلا ما لهم قنف ملايين قال لي لعل يكون أنا بايع بيعات غلط سابقا آكل مال حرام لعل الله جمعهم كلهم وحبي طهر لمالي قال الله شي جميل بارك الله بك على هذا الظن الحسن سيدنا عمر كان يقول إذا أصابته مصيبة الحمد لله ثلاثا الحمد لله إذ لم تكن في ديني الدين سليم الحمد لله إذ لم تكن أكبر منها الحمد لله إذ ألهمت الصبر عليه هي المفائب التالت تربية في تقصير في ضياع في انحراف في مال حرام منه جاءت النيران فالتهمت المال الحرام في الدرس القادم الحديث عن الجزاء المؤجل هذا الجزاء المؤجل يناله الإنسان يوم القيامة وبعدها نتابع موضوع الإيمان باليوم الآخر ونأخذ قانون المسؤولية والكسب وبعدها ننتقل إلى الإيمان باليوم الآخر وهذه كلها مقدمات والحمد لله رب العالمين